بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين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 وَلَوْعنْهُ وَقَالُوا مُعَنَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَخْطِشُ الْبَطْشَةَ كُبْرًا إِنَّ مَن تَقَمُ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 وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَتِكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِفَعْتَزِلُونَ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأشرب بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأُورثْنَا هَا قَوْمًا أَخْرِيٍ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ظالمين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من وَلَهُ كَانَ عَالِيٌّ مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَنْتِيْنَا مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلْعَةٌ سُنَّتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُرُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِلَّا قَلِيلًا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عيب ما خلقناهما إلا بالحفظ ولكن ولكن لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنْ طَعَانٍ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَمْ مَوْلَىٰ شَيْئَةً يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَمْ مَوْلَىٰ شَيْئَةً وَلَا هُمْ يُنْصَلُونَ رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يضني في البطون كغلي الحميم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 يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقعهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون